هم يتوقعوا في دينه كل واحد للرجال والنساء على يتوقع دينه على يتتعلم ما لا يسألهم هذا واجب لأنك مخلوق العبادة الله ولا طريق إلى معجبك العبادة ولا شبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم ونتوقع في الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 سنتدارس فيها إن شاء الله تعالى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الدراسة وأن يرزقنا التأسية والاقتداء وانهتداء بينبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا بارك الله فيكم هو المقصود من دراسة السيرة المقصود من دراسة السيرة هو حصول التأسي بصاحب هذه السيرة الزكية العطرة صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل في قوله لقد كان لكم في رسول الله قسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إن شاء الله تعالى سنتحدث في هذا الدرس الأول عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وميلاده ورضاعه وكفلائه بعد وفاة أبيه على نبينا صلى الله عليه وسلم وقد يتسع الوقت فتزيد بعض العناصر وقد يضيق الوقت فتقل بعض العناصر لكن هذا ما نريد أن نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في هذا الدرس الأول من هذه الدروس المباركة إن شاء الله في سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقبل أن نبدأ في ذكر العناصر التي أشرنا إليها في هذا الدرس أرى أن نذكر شيئا من ثوائد السيرة بعد أن لمحت إلى المقصود الأعظم منها فأقول وبالله تعالى التوفيق إن خير ما يتدارسه المسلمون ولسيما الناشئون والمتعلمون ويعنى به الباحثون والكاتبون دراسة السيرة المحمدية إذ هي خير معلم ومثقف ومهذب ومؤدب وهي آصل مدرسة تخرج فيها الرائل الأول من المسلمين والمسلمات الذين قلما تجود الدنيا بأمثالهم ففي السيرة ما ينشده المسلم وطالب الكمال من دين ودنيا وإيمان واعتقاد وعلم وعمل وآداب وأخلاق وسياسة وكياسة وإمامة وقيادة وعدل ورحمة وبطولة وكثاح وجهاد واستشهاد في سبيل العقيدة والشريعة والمثل الإنسانية الرفيعة والقيم الخلقية الفاضلة لقد كانت السيرة النبوية مدرسة تخرج فيها أمثل النماذج البشرية وهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فكان منهم الخليفة الراشد والقائد المحنك والبطل المغوار والسياسي الداهية والعبقري الملهم والعالم العامل والفقيه البارع والعاقل الحازم والحكيم الذي تتفجر من قلبه ينابع العلم والحكمة والتاجر الذي يجول أو يحول رمال الصحراء ذهبا والزارع والصانع الذان يريان أو يريان في العمل عبادة والكادح الذي يرى في الاحتطاب أن يحمل الحطب من الصحراء ويبيعه عملا شريفا يترفع به عن سؤال الناس والغني الشاكر الذي يرى نفسه مستخلفا في هذا المال الذي بين يديه ينفقه في الخير والمصلحة العامة والفقير الصابر الذي يحسبه من لا يعلم حاله غنيا من التعفف وكل ذلك كان من ثمرات الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا كان الأمة الوسط وكان خير أمة أخرجت للناس لقد كان السلف الصالح من هذه الأمة الإسلامية يدركون مال سيرة خاتم الأنبياء وسير الصحابة النبلاء من آثار حسنة في تربية النش وتنشئة جيل صالح لحمل رسالة الإسلام والتضحية في سبيلها بالنفس والمال فمن ثم كانوا يتدارسون السيرة ويحفظونها ويلقنونها للغلمان كما يلقنونهم السورة من القرآن كما روي عن زدين علي بن حسين رضي الله عنهما قال كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن فما أجدر المسلمين في حاضرهم رجالا ونساء وشبابا وشيبا أن يتعلموا السيرة ويعلموها غيرهم ويتخذ منها نبراسا يسيرون على ضوئه في تربية الأبناء والبنات وتنشئة جيل يؤمن بالله ورسوله ويؤمن بالإسلام وصلاحيته كل زمان ومكان والتضحية بكل شيء في سبيل سيادته وانتشاره لا يثنيهم عن هذه الغاية الشريفة بلاء وإيذاء ولا إطماع وإغراء ولسنا نريد من دراسة السيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الرغين الأول هم الصحابة الكرام لسنا نريد من هذه الدراسة أن تكون مادة علمية يجوز بها طلاب العلم في المعاهد والمدارس والجامعات الامتحان أو الحصول على الإجازات العلمية أو أن تكون حصيلة علمية نتفيهق بها ونتشدق في المحر والنوادي وقاعات البحث والدرس وفي المساجد والجوامع كي نحظى بالذكر والثناء وننزع من السامعين مظاهر الرضا والإعجاب ليس هذا هو المقصود من دراسة السيرة ولكننا نريد من هذه الدراسة أن تكون السيرة مدرسة نتخرج فيها كما تخرج السادة الأولون وأن نكون مثلا صادقة لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم في إيمانهم وعقيدتهم وفي علمهم وعملهم وأخلاقهم وسلوكهم وسياستهم وقيادتهم حتى يعتز بنا الإسلام كما اعتز بالسابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين ونكون في حاضرنا كما كانوا هم خير أمة أخردت للناس بشهادة رب الناس ملك الناس إله الناس سبحانه وتعالى حيث خاطبهم بقوله كنتم خير أمة أخردت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهذا والمقصود أيها لحبة من دراسة السيرة أن نتعلم وأن نعمل ونتأدب ونتخلق وأن تأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغيرة والكبيرة في عبادته لربه ومعاملته للناس ومعاملته لأهلي في بيته ولأطفاله وأحفاده وللصغير والكبير من عموم الناس أجمعين وبعد أن عرفنا هذه الفوائد من دراستنا لصيرة النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم فنقول ذكر الإمام البخاري رحمه الله نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو محمد ابن عبد ابن عبد المطلب ابن هاشن ابن عبد مناث وعد من آباء النبي صلى الله عليه وسلم نحو العشرين أبا وانتهى إلى عدنان وهذا النسب الذكي متفق عليه بين علماء الأنساب إلى عدنان قال الحافظ أبو الخطاب ابن ذحية أجمع العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما انتسب إلى عدنان ولم يجاوزه يعني لم يده إلى غيره وأما من بعد عدنان من أباء النبي صلى الله عليه وسلم فهم مختلف فيهم مختلف فيما بعد عدنان وإن كان النسابون اتفقوا على أن عدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام فإسماعيل هو جد النبي الأعلى وقد انتقلت إليه منه بعض الصفات الجسمانية ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إبراهيم عليه السلام قال وإنه لأشبه الناس بصاحبكم وإنه يعني إبراهيم لأشبه الناس بصاحبكم فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أبوه الأعلى ابراهيم الخليل عليه السلام ولم يزل صلى الله عليه وسلم ينتقل من أصلاب الآباء الطيبين إلى أرحام الأمهات الطاهرات ولم يمس نسبه من سفاح ولم ينسى نسبه من سفاح الجاهليه شيء بل كان بنكاح صحيح على حسب ما تواضع عليه العرب الشرفاء حتى خرج من بين أبويه الكريمين وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ويرواه الترمذي في سننه بزيادة في أوله قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل والمراد بالاصطفاء تخير الفروع الزكية من الأصول الكريمة تخيما مبناه الأخلاق الكريمة والفضائل الإنسانية السامية والطباع الفطرية السليمة وينضم إلى ذلك بالنسبة إلى إسماعيل والنبي عليهما الصلاة والسلام اصطفاء النبوة والرسالة وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جرى السنة أن لا يبعث نبيا إلا في وسط من قومه شرفا ونسبا وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في الذروة من هذا كله فما من آبائه إلا كان مليا بالفضائل والمكارم وما من أم من أمهاته إلا وهي أفضل نساء قومها نسبا وموضعا ولم تزل هذه الفضائل والكمالات البشرية تنحدر من الأصول إلى الفروع حتى تجمعت كلها في سلالة ولد آدم ومصاصة بني إبراهيم وإسماعيل محمد بن عبد إذا زانه الحسب العريق كان ذلك من أسباب الكمال ووراثة الصفات الخلقية والخلقية والخصائصية والعقلية أمر مقرر معلوم وقد دل على هذه الوراثة قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يشكو أن امرأته وضعت غلاما أسود والرجل الأرض ليس أسود فكيف يجيء الولد أسود من أب أبيض فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كاد يشك في مواته هل لك من إبل قال نعم قال وما ألوانها قال حم قال فيها من أورق والأورق اللون مختلط يعني قال نعم قال فأنا ذلك إذا كانت إبلك حمرة وعندك جمال لون مختلط هنا أورق فكيف جه هذا فقال الرجل لعله نزعه عرق قال صلى الله سلم فلعل ابنك هذا نزعه عرق وقد ورث صلى الله عليه وسلم من آبائه كل المكارم وكل الفضائل في الجسم والعقل والدين والخلق والنسب والحسب عليه الصلاة والسلام فهذا ما اردنا تعريفكم به من نسب النبي صلى الله عليه وسلم سنعرف بعد صاحبه ان يكن معه ايمان عمل صالح نعم النسب له مكانته عند العرب قبل الإسلام وقد كان النسب والحسب هو المقدم على كل شيء فلما جاء الإسلام أراد أن ينزع منهم الفخر بالحسب والنسب وأن يبين لهم أن منزلة الناس عند الله سبحانه وتعالى إنما هي بالإيمان والدين قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف إن أكرمكم عند الله أتقاك إن أكرمكم عند الله أتقاك وبين النبي عليه الصلاة والسلام جالسا يوما وعنده رجل مر رجل فقال عليه الصلاة والسلام لجليس ما تقول في هذا فقال هذا رجل من أغنياء الناس هذا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع لقوله فسكت عليه الصلاة والسلام ثم مر رجل آخر فقال عليه الصلاة والسلام جريس ما تقول في هذا فقال هذا رجل من فقراء المسلمين هذا خير إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله فقال صلى الله عليه وسلم مصحح عن المفاهيم هذا أي الفقي خير من ميل الأرض مثل هذا فلما نزع النبي صلى الله عليه وسلم من قلوب أصحابه الفخر بالحسب والنسب وتقدير الناس وتقييمهم بهذا الميزان ورسخ الميزان الصحيح إن أكرمكم عند لأبقاكم بعد ذلك بيّن أن الحسب والنسب لا شك أن له أثر في حياة الناس وله قيمة في حياة الناس إذا صاحبها لإيه الإيمان والتقوى ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فالحسب والنسب مع الدين لا شك أن له قيمة في حياة الإنسان وأثر في سلوكياته أما إذا خلى الحسب والنسب من الدين ومكارم الأخلاق والعمل الصالح فلا قيمة له فلا قيمة له ولذلك جاء في الحديث من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ننتقل بعد ذلك إلى العنصر الثاني وهو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول وبالله على التوفيق من المعلوم المشهور عند الصغير والكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفين فهذا يعني شيء مشهور عند الصغار والكبير أن النبي عليه صلى الله ولد عام الفين فقبل أن نتحدث عن ميلاده عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نعرف ما هو عام الفيل وما هو هذا الفيل وما قصته وما الواقعة والخادثة التي نسب عليها هذا العام عام الفيل فنقول وبالله على التوفيق قصة الفيل قصة مشهورة أرخ بها العرب لدلالتها على مزيد علي تعالى ببيته الحرام ذلك أن أبرهة الحبشي لما غلب على بلاد اليمن ورأى الناس يقصدون زرافات ووحدان ورجالا وركبان الكعبة البيت الحرام قال أبرهة إلى ما يقصدون رحين فيندول ناس كل موسم رحين كل شاهر مسافرين رحين فين قالوا إلى الكعبة بمكة يحجون قال وما هو قالوا له ايه هو الكعبه دي ايه هو ما هو البيت هذا قال بيت ما الحجارة قال وما كسوته قال ما ياتيها هنا من الوصائل الوصائل الثياب مخططه يمانيه بتكسى بها الكعبه قديما قال لابنينا بيتا خيرا من هذا البيت فأراد ابرا أن يبني بيتا يصد به الناس عن قصد البيت الحرام للحج والعمرة قال لأبنين بيتا خيرا منه فبنى لهم كنيسة بصنعاء وتثمن في بنائها وتزيينها وسمى هذه الكنيسة قليس وقصد بها صرف العرب عن التوجه إلى الكعبة فعمد أعرابي من العرب أخذته الغيرة على الكعبة بيت الحرام فذهب إلى هذه الكنيسة فقضى حاجته في داخلها تغوط فيها فلما علم أبرها بهذا الفعل استشط غضبا وعزم على هدم الكعبة وصار في جيش جرار عظيم لا قبل لأهل مكة ولا للعرب كلهم به أراد أن يهدمه الكعبة. فتعرض له في الطريق بعض قبائل العرب ولكنه تغلب عليهم غلبهم فقتل من قتل منهم وأسر من أسر وعندما شار في مكة وجدوا إبلا لعبد المطالب ابن هاش فاستقوها خذوها فذهب عبد المطالب إلى أبراهن <تصفيق> وكان عبد المطلب وسيما جميلا تعلوه المهابة والوقار فأبرها يعني عظم شأنه وقدره وأنزله منزلته وأكرمه خيري عبد المطالب لماذا جئت فقال أنا جاي والله أقول لك الجمال اللي انتخبتها انت فقال أبرها لعبد المطالب أتكلمني في الإبل ولا تكلمني في بيت فيه عزك وشرفك وشرف آبائك أنا جاي أهدي من الكعبة اللي انت بتفخر بيها بتعتزي بيها سيب هذا الأمر اللي جئت له وتقول لي هات الجمال بتاعتنا فقال عبد المطلب هذه الكلمة التي طارت في الآفاق وصارت مسار الأمثال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه أنا رب الإبل أنا جاي كلمة فيه الذي أملكه أما البيت فله رب يحميه ثم رجع عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة ومعه نفر من قريش وأخذوا يدعون الله تعالى ويستنصرونه أن يحمي بيته وأن يهزم أبرهة وجنده وكان مما قال عبد المطلب ومتعلق بأسطار الكعبة لا هم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدأ يا رب إحنا مش قادرين ندافع عن البيت والبيت بيتك إن تنصره فوبيتك وإن كنت حتخلي بين أبرها وبين البيت فالأمر يا رب لك ثم أرسل حلقة البيت وانطلق هو ومن معه من قريش إلى الجبال هربوا في الجبال ينظرون ما أبرهة فاعل بالبيت وكان في جيش أبرهة فيل عظيم هذه عشان كنا سمعت إيه؟ القصة الفيل حالثة الفيل فصار كلما وجهوه إلى الطريق المؤدي إلى مكة أبى وبركا كلما الفيل الكبير وجيه عشان يهد الكعمة يوجهه خش مكة يبرك ما يتحركش فإذا وجهوا إلى مكة مشى وانطلق ومع هذه الآية العظيمة التي رآها أبرها أصر أبرها وجيشه على هدم الكعبة فما كان من الله عز وجل إلا أن أرسل عليهم طيرا أبابيل في مناقيرها وأرجلها حجارة صغار فصارت ترميهم بهذه الحجارة ولكنها لم تصبهم كلهم فكان من صادفه حجر تمزق جسمه ومات وخرجوا هاربين يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك ونكل الله بأبرهة وجيه شر تنكيل ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحادثة في القرآن الكريم وأفرض لها سورة بالقصار السورة اسمها سورة الإيه؟ سورة الفيل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 وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحديثة حديثة الفيل لما توسنت ستة من الهجرة إلى مكة للإيه للعمرة فصدته قريش ومنعوا من دخول إيه مكة فكانت الناقة التي يركبها عليه الصلاة والسلام يعني برضو بركت كل موجواء برضو مشهدت مش فقالوا خلأت القصواء اسم الناقة قال ما خلأت ولكن حمسها حابسه الفيل ولذلك أجاب النبي صلى الله وسلم قريشا إلى الصلح على الرغم من أن الصلح كان فيه شروط الصحامة كميش إيه رضين عنها ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في بروك الناقة وعدم دخولها مكة آية بتقول له إيه إن عدم الدخول أفضل من إيه من الدخول هذه حادثة التي أرخ بها العرض فقالوا يسمون إيه عام الفيل وفي ذلك العام ولد النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة أو هذه الحادثة فيها دروس دروس وعبر كثيرة جدا ما هي الدروس التي نستفيدها من حادثة الفيل أولا بيان شرف الكعبة أول بيت وضع للناس وكيف أن مشرك العرب, مشرك العرب كانت تعظم الكعبة وتقدسها ولا يقدمون عليها شيء وتعود هذه المنزلة الكعب عند العرب إلى بقايا من ديانة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام كذلك من الدروس التضحية في سبيل المقدسات والحفاظ عليها فقد خرج كما أشرت بعض ملوك العرب إلى أبرهن ليصدوه ولكن كما قلت غلب من غلى منهم وأسر من أسر فالدفاع عن المقدسات غريزة في النفس والتضحية عنها فطرة في الإنسان كذلك في قول المطالب سنخلي بينه وبين البيت فإن خلى الله بينه وبينه فوالله ملاب قوة هذا تقرير دقيق لحقيقة المعركة بين الله وأعدائه فمعما كانت قوة العدو وحشوده فإنها لا تستطيع الوقوف لحظة واحدة أمام قدرة الله سبحانه وتعالى وفطش ونقمته فهو سبحانه واهب الحياة وسالبها في أي وقت يشاء فهو المحي وهو المميت كذلك رأينا تعظيم العرب لبيت الله الحرام الذي تكفل بحفظ وحمايته من عبث المفسدين وكيد الكائدين قال العلماء كانت حادثة الفيل من شواهد النبوة ودلالا من دلالاتها فإن الله سبحانه وتعالى حفظ البيت الحرام من أبره أن يهدمه لم اقتربت بعثة النبي صلى الله سلم الذي سينشر التوحيد في مكة وسيرد العرب إلى ما كان عليه من دين أبيهم إبراهيم عليه السلام نعم قد عرفنا أن الله تعالى حفظ البيت الحرام من أبرع الحبشي. نعم الحبسي وقد لأن هناك حديث يقول يخرب الكعبة ذو السوقتين نعم من الحبسة فمتى يكون هذا ولماذا لا يحفظ الله بيته من الرجل كما حفظه من أبرع نعم الحديث يخرب الكعبة دس سويقتين من الحبشة سويقتين تسنيه الساق ساق ساق سويقتين يقول عليه صلى الله يخرب الكعبة دس سويقتين من الحبشة يعني رجل نحيف خارس وسقطه رفعة جدا حبشي برضو أبراكا حبشي هذا الرجل يتمكن من هدم الكعبة آخر الزمان وينقضها حجرا حجرا سؤالك طيب أبراك الحبشي لما قصب هدم الكعبة الله أهلكه وجنده وحفظ الكعبة طيب كيف يمكن الله عز وجل هذا الحبش الآخر في الزمان من هدم الكعبة لماذا لا يحفظه كما حفظه من أبرهة الجواب أن الله سبحانه وتعالى حفظ الكعبة من أبرهة وجيشه في ذلك الزمان لما كان ينتظر من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله فحفظ الله البيت في ذلك الزمان من لما أراد بالناس من الخير والرحمة كما قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة العالمين أما ذلك الحبشي الآخر دس ويقتين لو في آخر الزمان يهدم الكعبة فهدم الكعبة علامة من علامات الساعة الكبرى علامة من علامات الساعة الكبرى وللساعة علامات كبرى يقول علماء العقد المنظوم سعد ما تظهر العلامة الأولى تلاقي العلامة الثانية والخمسة والسبعة والعشرة وراء كده ثم ينفق في الصور وتنتهي الدنيا ففي آخر الزمان في آخر الزمان لما يقل أهل الخير ويقل أهل التوحيد ويبقى في الأرض شرارها كما قال عليه صلى الله عليه لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله أو يقول لا إله إلا الله فلما لم يبقى في الأرض من آل التوحيد أحد ولم يبقى فيها إلا شرارها فلم يعد لبقاء الكعبة فائده فيصلق الله هذا الحبشي عليها فيهدمها ليزداد إثما بتلك الجريمة التي يرتكبها ويعذب ذلك في النار والله تعالى أعلم ننتقل بعد ذلك بعد أن عرفنا لماذا سمي عام الميلاد عام الفيل ننتقل بعد ذلك إلى حديثة عن ميلاده صلى الله عليه وسلم فنقول إذا سألنا صغار المسلمين بفضل عن كبارهم اسم أبي النبي إيه؟ حيقول إيه عبد الله بن عبد المطالب واسم أمه حيقول آمينة بنت إيه بنت وهه إذا قبل أن نتحدث عن المولود نتحدث عن زواج الايه الوالدين والوالد ومن هو الو... ومن هي الوالده وكيف تم هذا الزواج المبارك الذي نشأ منه خير خلق الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه فنقول كان عبد الله ابن عبد المطلب شابا نسيبا جميلا وسيما قوية البنيان فغدا مطمع الآمال وغاية الآمان من الكواعب الحسان من شريفات قريش تطلعت كل امرأة حسيبة نسيبة ذات مكانة قريش إلى أن تحظى بالزواج من عبد الله ابن عبد المطالب فرأى أبوه عبد المطالب شريف مكة وسيدها أن يزوجه بكرا من كرائم البيوتات القراشية وفكر الشيخ ثم فكر حتى هده تفكير وهو العارف بالأعراق والأحساب والأنساب هده تفكير إلى فتاة بن زهرة آمنة بنت وه ابن عبد مناف فأخذ بيد عبد الله وذهب به حتى أتى منازل بني زهرة ودخل وإياه دار وهب ابن عبد مناف الزهري وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا فزوجه ابنته آمنا وهي يومئذ أفضل مرأة في قش نسبا وموضعا وبنى عبد الله بأمنا بنى يعني إيه؟ دخل بها البناء معروف وبنى عبد الله بآمنة وبقي في بيت أبيها ثلاثة أيام على عادة العرب في ذلك كان العرب لإذا زوجوا رجلا بنوا له بيتا في بيت عند أبو مرأته ويقيم ثلاثا ثم يأخذ مراته ويرجأ إلى أهله حتى كان اليوم الرابع انتقل عبد الله ابن عبد المطالب بزوجه إلى منازل عبد المطالب وعاش الفتى المرموق المحبوب والفتاة الوادعة الجميلة الشريفة أياما معدودات لم تتجاوز عند جمهرة المؤرخين عشرة أيام يعني عبد الله عاش مع أمنا عشرة أيام فقط حياة الزوجية مدت عشر أيام وشاء الله أن تكون هذه الأيام عمر الحياة الزوجية في هذا الزواج المبارك في هذه الأيام المعدودات حملت السيدة الشريفة آمنة بسيد هذه الأمة وقد اتدخرها القدر لأعظم أمومة في التاريخ وتوالت عليها الرؤى والبشريات بجلال قدر هذا الجنين فرأت فيما يرى النائم حين حملت به أنه خرج منها نور آضاء الأرض وبدت قصور بصرى من أرض الشام ولم يطل المقام بالفتى الشاب عبد الله مع زوجته آمنة بنت وه حتى خرج في تجارة إلى الشام وترك الزوجة الحبيبة وهو لا يدري أنها علقت بالنسمة المباركة وقضى الزوج المكافح مدة في تصريف تجارته وهو يعد الأيام كي يعود إلى زوجته فيهنأ بها وتهنأ به وما أن فرغ من تجارته حتى عاد وفي أثناء عودته من الشام عرج على أخير أبي عبد المطالب وهم بن النجار في المدينة فمرض عندهم فبقي هو عند أخواله وعاد رفاق وأصحاب الذين كانوا معه في تلك السفرة ووصل الركب إلى مكة وعلم منهم عبد المطلب بمرض ولده عبد الله فأرسل أكبر بنيه وهو الحارث ابن عبد المطلب ليأتي بأخيه وما أن وصل الحارث إلى المدينة حتى علم أن عبد الله قد مات ودفن بالمدينة فرجع حزين النفس على فقد أخيه ولم يكن للجنين عند فقد الأرض إلا شهران إلا شهران ورجع الحارث بدون أخيه عبد المطلب بدون أخيه عبد الله اللي هو والد النبي عليه الصلاة والسلام وتقدمت أشهر الحمل بالسيدة الشريفة آمنة بنتوه ويتترقب الوليد الذي لم تجد في حمله وهنا ولا ألما وهتف بها هاتف قائلا إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع على الأرض فقولي أعيذه بالواحد من كل من شر كل حاسد وسميه محمدا وبلغ الكتاب أجلة وبعد تسعة أشهر أذن الله للنور أن يسطع وللجنين المستكن أن يظهر إلى الوجود وللنسمة المباركة أن تخرج إلى الكون لتؤدي أسمى وأعظم رسالة عرفتها الدنيا في عمرها الطويل وفي صبيحة اليوم الثاني عشر من ربيع الأول عام عمل في وفي الصبيحة اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل الموافق سنة سبعين من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام حيث بدأ الصبح يتنفس وآذن نور الكون بالإشراق افترى ثغر الدنيا عن مصاصة البشر وسيد ولد آدم وأكرم مخلوق على الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فلما وضعته السيدة والدته خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب حتى رأت منه قصور بصرى بالشام ووقع جاثيا على ربتيه متمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء ثم أخذ قبضة من الطلاب فقبضها وقد روى الامام احمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني عند الله لخاتم النبيين اني عند الله لخاتم النبيين وان ادم لمنجدل في طينته وساخبركم عن ذلك انا دعوه ابي ابراهيم وبشاره عيسى ورؤيا ام التي رات وكذلك أمهات النبيين يرينا وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رات حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم في دار أبي طالب بشعب بني هاشم وكانت قابلته أشفاء أم عبد الرحمن ابن عوف ولقد نعمت الأم التي ترملت في شبابها بالوليد الجميل المشرق الجبين الذي ملأ البيت من حولها نورا وسرورا ورأت فيه السلوى عن الحبيب الغالي الذي تركها تركه لها وديعة في ضمير الغيب ثم مات وما إخالها إلا ظرفت الدمع سخينا أن لم يرى الأب الشاب هذا الوليد الذي يملأ العيون جمالا ومهابا والقلوب محبة وكان أول ما فعلته السيدة آمنة أن أرسلت إلى جد عبد المطلب تبشره بميلاد الحفيد ابن الحبيب وجاء فرحا مسرورا وضمه إلى صدره ضمات خفق لها قلبه وخفقت وخففت من لوعة الحزن على الحبيب المغيب في خرى المدينة وذهب به إلى الكعبة ذهب عبد المطلب بحفيد محمد إلى الكعبة فقام يدعو الله ويشكره على ما أنعم به عليه وأعطاه وسماه محمدا ولم يكن هذا الاسم شائعا عند العرب ولا تسمى به إلا عدد قليل جدا ولكن الله سبحانه ألهم عبد المطالب ذلك إنفاذا لأمره وتحقيقا لما قدره وذكره في الكتب السماوية التي بشرت به صلى الله عليه وسلم ولما سئل لماذا سميت هذا الولد محمد قال عبد المطالب أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض ولعل السيدة آمنة أخضرت عبد المطلب بالرؤية التي رأى في منامها وما بشرت به وأن تسميه محمدا فتوافقت الرؤية مع رغبة عبد المطلب ورجع شيخ مكة وشريفها عبد المطلب هو يحمل بين يديه نسمة هي خير الدنيا على الإطلاق وفي اليوم السابع كما هي عادة العرب نخر الجد الذبائح وأقم الولائم شكرا لله واحتفاء بالوليد الذي رأى في حياته حياة موصولة لابنه الغالي عبد الله ومرآة صافية يرى في صفحتها المشرقة النيرة وجه عبد الله كلما أهدته الذكرى وثار في نفسه الشجن وقد شارك البيت الهاشمي وقد شارك البيت الهاشمي في الغبطة بالولد الجديد فهذه ثويبة الأسلامية جاء جارية أبي لهد ابن عبد المطالب لما بشرت سيدها بميلاد ابن أخي محمد اعتقى وقد قال الشعراء في ميلاد النبي عليه صلاة وسلام ما قالوا ومنهم قول الش شوق أم الشعاء وريد الهدى فلك إن تضياء ووف الزمان تبّم وثناء إلى آخر ما قاله في حق النبي عليه الصلاات والسلام. ما هي من هي الأمات التي أرضعنا النبي صلى الله عليه وسلم. كانت ألى من أرضأ أّ. أنا بنت قيل أرضعته ثلاثة أيام وقيل سبعا وقيل تسعا ثم أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب بلبن ابنها مسروح بضعة أيام قبل قدوم حليمة عليه وكذلك أرضعت عمه حمزة ثويبة أرضعت النبي وأرضعت عمه حمز بن عبد المطلب وابن عمته أبا سلم المخزوم فكانوا إخوة من الرضاع ثم استرضع صلى الله سلم في بني سعد وأرضعته حليمة كان من عادة أشراف العرب أن يلتمس المراضع لأولادهم في البوادي ليه؟ كان برعات الأطفال يعني ينشأوا في البادية والصحرى ليه ليكون ذلك أنجب للولد وأصح للبدن وأصف للذه وأبعد عن الوخم والكسل كانوا يقولون إن المربى في المدن في المدن يكون كليل الذه فاتر العزيمة ضعيف البنية فكانوا يربوا العيال في الصحرى عشان يطلعوا عيال خشنين عندهم جلد وقوة وعزيمة مع الهواء النقي الصافي البعيد عن وباء وتلوث البيئة الحضرية المدنية هذا إلى ما في نشأتهم بين الأعراب من استقامة اللسان بالفصيح من الكلام والسلامة من اللح والبراءة من الهجنة ولما قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله سلم ما رأيت من هو أفصح منك يا رسول الله قال وما يمنعني وأنا من قريش وأرضعت في بني سعد فمن ثم كان العرب يرسلون أبناءهم إلى البادية حتى يبلغوا الثامنة أو العاشرة ومن القبائل من كان لها في المراضع شهرة يعني مش كل القبائل بيتمشهورة بالرضاعة لكن في قبائل كان مشهورة أن نساءها إيه؟ يرضعنا كان لها شورة في الرضاع وشورة في الفصاح ومنها قبيلة بن سعد التي كانت منها حليمة بنت أبي ذؤيد السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أخذت حليمة النبي عليه صلى الله وكيف أرضعته وكيف كانت نشأته عندها لندع حليمة تقص علينا قصتها مع النبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من العبرة والروعة ورعاية الله لنبيه في صغره تقول حليمة قدمت مكة في نسوة من بني سعد نلتمس الرضاعاء في سنة شهباء يعني سنة جدب وقحت سنة جدب وقحت على أتان الأتان إشهية أنثى الحمار على أتان لي ومعي صبي لنا وشارف والشارف هي الناقة وشارف لنا والله ما تبض بقطرة يعني إن نقم فعدتا فاش إيه نقطة لبل وما ننام ليلنا ذلك مع صبينا ذاك لا يجد في ثدي ما يغذيه ولا فارفنا ما يغذيه يعني حليمة لم تكلش فما عندها ما في صدرها لبن والنقى كمان ما فيش لبن لسنة جد بقح ما فيش أكل ما فيش لبن فقدمنا مكة قالت فوالله ما علمت ما علمت من امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله سلم فتأباه إذا قيل أنه يتيم يعني النساء التي جئنا من البادية يلتمسن رضعه في مكة كلهن عرض عليه إيه محمد يقوله من ده من أبوه يقوله ده يتيم يقوله حمد من يتيم ما من المرضاعة ده تأخذ رضعة تردع عشان تأخذ إيه أجرة فإن أرضانا لكم فأتهن أجورهن فهي يقوله يتيم تمني لحد ده أجرة وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول يتيم ما عسى أن تصنع أمه فكلنا نكره ذلك قالت فوالله ما, بقي ما بقيت من صواحب امرأة إلا أخذت رضيعا غيري كل واحدة من النساء التي جئنا لالتماس الرضاع خلت رضيع حليمة لم تجد رضيعا تأخذهم فلم يبقى أمامها إلا اليتيم قالت فقلت لزوجي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع أنا آجي كده مش وارد كله وارجع معيش رضيع لانطلقنا إلى ذلك اليتيم فلا آخذن قال لا عليك أن تفعلي ماشي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة قالت فذهبت به أو فذهبت إليه فإذا هو مدرج في الثوب كان ملفوف في ثوب أبيض من اللبن ثوب من الصوف يفوح من المسك وتحته حرير أخضر راقد على قفاه يغط فأشفقت أن أوقضه من نومه لحسنه وجماله فدنوت منه رويدا فوضعت يدي على صبره فتبسم ضاحكا وفتح عينيه لينظر إليه فخرج من عينيه نور حتى دخل خلال السماء وأنا أنظر فقبلته بين عينيه وأعطيته ثدي أيمن فأقبل عليه بما شاء من لبن فالبالك إيه جاءت لابنها ما كانش بيرضعا بخير شكل لبن سأت ما أرضعت النبي تدفق اللبن من ثديها فحولت إلى الأيصر فأبى فكانت تلك حالة ما يرضعش إلى من الإيه من اليمين ولذلك كان دائما يحب الإيه التيمن عليه الصلاة والسلام ونكفي بهذا في هذا الدرس إن شاء الله ونواصل بعد ذلك الحديث في كيف كان النبي مع حليمة وما هي الحوادث التي عرضت له عند بني سعد هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> Aber... <laughs>